بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد وإن الاحبه جاء في الحديث عن سيدنا أبي نغيرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم داركم المؤمنين وإن إن شاء الله بكم عن قريب لا أكون وددت أن قد رأينا إخواننا قالوا أولست إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد قالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك؟ قال أرأيت لو أن رجلا له خيل هر محجلة بين ظهري خيل دم مهم ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله قال فإنهم يأتون غرًا محجدين من الوضوء وأنا على الحوض. إذن لهم علامة النور يضيء في وجوههم وبين أيديهم نورهم يسعى بين أيديهم وبإيمانهم يأتون فيعرفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من آثار الوضوء مع أنهم ما عاشوا معهم في الدنيا ولا, رأوه ولا رأوهم في الدنيا وهو مشتاق إلى رؤيتهم يقول وأنا فرطهم على الحوض إذا أنا سابقهم أن تضعهم على الحوض إذا سأعرفهم واحداً واحداً وأسقيهم من حوضي احاديث كثيرة في فضائل الوضوء لا حاجة لشرحها إنما نسودها قراءة لنعلم ما فيها من في الفضائل جاء في حديث آخر عن, عن عبد الله رضي الله عنه أنهم قالوا يا رسول الله كيف تعرف من لم تر من أمتك قال غر محجنون بنق من اثار الوضوء بشده شده ما يض ابلق يعني بشده بياضه ممكن ما يعطي بياض فهؤلاء اعرفهم من تلك الاثار اثار وضوئهم كانوا يتوضؤون بهذه الاعضاء كانوا يستدلون بهذه الاعضاء اذا ستضيء يوم القيامه نورا وفي الحديث ايضا عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة وأنا أول من يرفع رأسه فانظر بين يديه فأعرف امتي من بين الأمم ومن خلفي مثل ذلك وعن يميني مثل ذلك وعن شمالي مثل ذلك فقال رجل كيف تعرف أمتك يا رسول الله من بين الامم فيما بين نوح إلى أمتك قال محجلون من أثر الوضوء ليس لأحد كذلك غيرهم يعني لغير الامم ما في الأنوار ولا في الغر هذه خاصة في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرفهم أنهم يأتون يؤتون كتبهم بأيمانهم وأعرفهم تسعى بين أيديهم ذريتهم إذن يعني صفات كثيرة أنواعهم خيراتهم صفاتهم نورهم يضيء إلى آخر, آخر كلها يعرفك بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وفي الحديث أيضا عن سيدنا أبي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر تطغي الماء. شوف أي النعم من آثار الوضوء كما من منفعة الوضوء. لما الإنسان يتوضأ كل عضو عبد ماذا صنعت به من معاصي وأثام تنغسل بالوضوء. فتنزل مع اخر قطره من الماء ما يبقى عندك معاصي مع ابدا مع لما الانسان يتوضا كل يوم خمس مرات مع كل يوم عم حاله تصفيه كامله ما يبقى من الذنوب منه شيء وهذا ورد في حديث آخر رايت لو ان نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء يعني اذا واحد في قدام بيته نهر وكل يوم يطلع يغتسل خمس مرات معقوله يبقى له ريحه جسم يبقى له أوساخ في جسده قالوا لا يا رسول الله قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمح الله بهن الخطايا منظفات يوميا خمس مرات حتى تزيل تلك الآثام كلها فقال فإذا غسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كانت كان بطش بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا رسل رجله خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب ما يبقى له ذنوب أبدا إذن ربنا عز وجل جعل لنا تلك الأشياء مكفرات ماسحات تمحي الخطايا تمحي الذنوب حتى تلقى وجه رب ولا ذنب عليه نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله